وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَّا يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ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 فكيدون ويلو يومئذ للمكدبين إن المتقين في ظلال وعيون وفوائكه مما يشتهون كل وشرب هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكدبين كل ودم الدع قليلا إن